فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَرْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ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 وَلَهُ مَف السَّمواتِ وَْأَْرضِ وَمنَنْ عيودَهُ لا يَسَْكِْونَ عَنْ عبَادَتِ وَمنَنْ عودَهُ لا يَسَْكِونَ عَنْ عبادَتِهِ وَلَا يَسَحسِعون يسَبِّبحونَ الليلى وََّهَرَ ل يَفْون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 إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا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 فَإِنَّ التَّفَهُّمَ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا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 وَلَقَدِ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كانوا به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 بلْمَتَّعنَّه أُنَاِ وَأَبَ أَمْ حتىََّ قان عَلَيْهِمُعُمون فَنَا يَرَونَ أنا نَأتِ الْ الأأَرضَنَ قُصُهاَا مِنْ أَطْرافِهَا أَفَهُم الغَانِبُون قُلْ إِ مَا باللواحين ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ولا ان مساتهم نفحه من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين وَظ الْ المواازين القِصْقَلَِْ القِيامَةِ فَلاَا تُلَمُ نَنفسْس شَيْئ وَإنكَانَ مِثْطَالَ حَبٍَّ مِن خَرْدَ ل تَنَا بِهَا تينا بِهَا وَكفَابِنا حاسبين وَلَقدد آتَينَا مسى وَهَارون الفُرقان وَض أَ وَذِكر لمُتَّقين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 اانتم لها عاكفون قالوا وجدنا آذا انا لها عابدين قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا اجئتنا بالحق ام انت من الااعين قَالَ بَنْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُمْ وَأَنَ عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدِبِرِينَ فَجَعَلَهُم جُذَادًا إِلَّا كَبِ لهُم لَعََّهُم إلَيْهِ يَوْجعون قالوا مَنْ فَعَلَهَا بِآالِهَتِنَا إِهُ لَِنَ الظَّالِمِين قالوا سَمِعََّا فَتَيْ يَذْكُرهُمْ يقالَاوا لَ إِبَرَهِيم قالوا فَأتُ بِهِ على أَعيُونَّا سِلَ عَهُم يَشْحَدُون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 ونجيناه ولوقا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وَجَعللناهُ أَ متَي يَهْدُونَ بأَمررِنَا وَأَوْحَنَا إلَيْهِ وأأَوْحَين إلَيْهٍِ فعَى الْ الخَيراتِ وَإقامامَ الصَّلاات وَإت الزَّكَ وَكَونَناَا عَابِدينين. وَلووط آتَينَا محُكمَ وَعِمَم وَنَجَّينهُ منِن القَرَة التي كَ التعمل الْ الخَبف إِهُ كانَان وقَوْمَ سَءٍ فاسِقين وَأَدَخَلناهُ فيِي رَرحْمتِناَا إِهُ منِن ونوحا إذ نادى من قبل فاستجدنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب اذ نفشت فيه غنم القوم اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا اتينا حكمه وعلما وَسَخَّرْنَا لَهُ مَا دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ النَّرِيعَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَعْبُدُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ ان من السني الضره وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا رحمه من عندنا وذكره للعالمين واسماعيل وادريس كل من الصابرين وادخل ناهم في رحمتنا انهم من الصالحين ودنوا اذ ذهب مغاضبا فظنن الا نقدر عليه فنادى في الظلمات الا اله الا انت سبحانك فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك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 التي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها ايه للعالمين ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون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 فلا كفرانا لسعيه وانا له كاتبون وحرام على قريه اهلاكناها انهم لا يرجعون حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب وهم من كل حدب ينسلون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 انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم حصب جهنم ما انتم لها واردون لو كانها اله اولى الهتم ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون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 تمتمت عدون يوما نطوي السماء كطيس جلل الكتب كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا انا كنا فاعلين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 قَالَ رَبِّ احْكُم بَيْنِي بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تصفون